يقول عندما نتحدث عن الردود والتحذير من أهل البدع أول من يطعن به هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فهل من كلمة حق في هذا العالم المجاهد على كل كلمة لا شك أنا أذكر أذكر ولا لا الشيخ لا شك شيخنا والدنا ها يعني هو يقول يا ابني وأنا أقول يا ولدي وأنا أقول يا أبتي شيخ والدنا وعشنا معاه سنوات طويلة جدا في المدينة والله يا اخوان ما رأيت أعظم تثبتا وصبرا على المخالفين من الشيخ ربيع يعني أحد المشهورين ولعله أسميه عبد الرحمن عبد الخالق وزميله كان عشر سنوات كل سنة يخلو به ويقول له يا عبد الرحمن هذا هذا هذا طلع له كل الاوراق هذاك يقول له خلاص انا باذن الله في الطبعه القادمه سارجع وما يرجع سنه ثانيه سنة ث... كل سنه كان عبد الرحمن يجي الى المدينه والشيخ يدخله ويخلو به السنه العاشره دخلني معه مع بعض الاخوان الكويتيين قال له يا عبد الرحمن كم سنه وانا اوريك الملف قال له عشر سنوات قال له هذه الان عشر سنه تسع وهذه هذه العاشره قال له الان اذا ما رجعت عن هذه الاخطاء سأستأذن والدنا الشيخ عبد العزيز بن باس وأستأذن والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله في جدة وقال يقينا سيأذنون لي ثم سأنشر الرد عليك نشرا لأنك أنت نشرت الكتب في كل مكان في الدنيا توزعونها توزيعا قالوا أنا لازم أرد على كل أخطائك هذه لكن أنا سأستأذن والله قالوا فعلا قال شهرين أمهلك وهذيلا تلاميذك واخوانك من الكويت يعرفونك ويعرفون كتبك وهم اول من جاء وزع كتبك ايضا هنا اللي وحنا كنا في الجامعه الاسلاميه فقال أمهلك شهرين فقط ان رجعت وأعلنت الرجوع كان بها والا قال ساطير وفعلا ما كمل شهرين شهرين وشوي راح للشيخ عبد العزيز راح للشيخ محمد عبد جابر ثم نشر الردود وبدا يرد على اخطاء عبد الرحمن العليم يا اخوان عشر سنوات والله الذي لا اله الا هو والناس اليوم ايش يقولون يقولون هذا لا يكاد يسمع كلمه الا يروح, يروح لا, لا لا لا لا والله ليس هكذا بل يعني اعظم غيره منه على السنه والسلفيه ما راينا من أشد بل تشعر بغيرته وسؤاله عن احوال السلفين في الدنيا كلها هذا كله نعرفه لكن أقول ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها دخلوا على عائشة رضي الله تعالى عنها بعض التابعين وقالوا يا أمة ألا, تنح ألا تسمعين إلى متى تسكتين قالت وما ذاك الا تسمعين ما يقولونه في أبي بكر وعمر بدأ السب بدأ يسبون ينتقدون ابا بكر وعمر جايين متحمس تعرفون الشباب <تصفيق> شباب ومتحمسين ها فماذا قال شوفوا الموقف ونتعلم يا اخوان فورا من قالت لهم وما ذاك شنو الموضوع الموضوع وشو قالوا ما تسمعين يسبون ابا بكر وعمر يطعنون في ابي بكر وعمر على طول الحمد لله انا نقول لك يسبون ابو بكر وعمر وانت تقول الحمد نعم نعم قالت الحمد لله الذي ابى الا ان يجري لهما حسناتهما بعد موتهما شوفوا العلم شوفوا الفقه يا اخوان فاحلى نقول يعني قبل قبل الشيخ ربيع طعنوا في الشيخ عبد العزيز ولا لا طعنوا في الشيخ محمد أمان. أوه اما الشيخ محمد أمان فقدنا له الحظ الاكبر والنصيب الاعظم في السب والشتم بل كانوا يقولون ان الشيخ محمد أمان آه أه ثلاثه نجوم ايش يسمونه نقيب. نقيب نقيب في المخابرات والشيخ ربيع ابو خيط واحد ابو دبوره واحد شوفوا التصنيف والله يا اخوان هذا كله سمعناه وناقشناه سبوهم سب لا نظير له نحن نقول الحمد لله ها؟ ناس والله احنا نقول انتم إذا, اذا فيكم القدره والقوه مؤلفات الشيخ محمد امان واشرطه الشيخ محمد امان تملا الدنيا مؤلفات شيخنا الشيخ ربيع تملا الدنيا طلعوا منها خطا في باب الاعتقاد طلعوا منها خطا في باب المنهاج طلعوا منها خطا في باب السنه يقدرون والله نتحداهم لكن ايش يقولون طعن عام مباحث اجن مباحث انا اذكر الشيخ رحمه الله عليه بن غديان جو وقال هو يقولون ان شاهد محمد امان ومدري من وهذا مباحث قال يعني وش, وش يقولون قال يقولون مباحث قال يعني وش مباحث قال يعني يقولون انهم مباحث حق الدوله قال حجي وش فيها <تصفيق> رحمه الله عليه الله <تصفيق> قالوا في دوله ما فيها مباحث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العيون العيون يعني شنو قال هم تسمونهم مباحث قال احنا في الشرع نسميهم عيون المباحث يعني عيون عيون للحاكم على ايش المجتمع والبلاد والثغور والحدود كلها يشوفون اي شر يخبرون قال ضروري قال أجل لو قامت لكم انتم دوله ما تبي مباحث الان مثلا هم لو قامت لهم دوله ما بيحطون مباحث ما بيحطون مخابرات ها هذه مسكوا مصر الآن صحيح؟ الغوا المباحث الغوا المخابرات ألغوا ما ألغوا بالعكس رحش يزيدونها ما, ما في مانا والله إذا كانوا مباحث حق مثل الدولة اللي تحكم بشرع الله في السعودية اللي إيران ودوا أهل البدع وأهل الكفر كلهم ضدها مرحبا بالمباحث يا شيخ ها؟ قال الشيخ وش فيها؟ الله يخل حنا دائما كنا نقول لا ما هم مباحث إلا شق قال وش فيها وش عندي مباحث وش فيها حقيقة وش فيها نعم.